بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بذلك المثل فمن يذكر شيئا منها تفضل إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى أحسنه أيضاً ما أسمع. طيب هذا يتعلق بالفائده الأولى. طيب تعليك الرجاء والخوف وجميع الأعمال والأحوال بالله سبحانه وتعالى لأن كل شيء بإرادته. أيضاً إثبات شرح الصدر لله عز وجل في حق العبد. تفضل. أن الهداية المذكورة في هذه الآية هي هداية التوفيق. من فوائد هذا المثل أن أطيب نعيم هو شرح الصدر. وهو من الله عز وجل ويمكن الوصول إليه بأسباب شرعية هذه الأسباب مهمة وعظيمة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى شيئا من هذه الأسباب التي تكون عونا لشرح الصدر لمن أراد أن يشرح صدره نشير إلى تلك الصفات وتلك الأسباب إشارة السبب الأول من أسباب شرح الصدر توحيد الله عز وجل وعلى حسب كمال التوحيد عندك وعلى حسب قوته أيضا وزيادته يكون انشراح الصدر واتساعه كلما قوي التوحيد قوي شرح الصدر معك كلما زدت في أمر التوحيد ازداد شرح الصدر لك لأن التوحيد هو أعظم حق على الإطلاق وهو حق الله عز وجل الذي ذكر به العباد في مواضع من القرآن الكريم فالقرآن كله توحيد سواء مجددا ما ينبه الله عز وجل ويشير إليه تصريحا أو ما يشير إليه سبحانه وتعالى تلميحا فحقق التوحيد وابتعد عن الشرك فإن تحقيق التوحيد يستوجب شرح الصدر وأما الشرك بالله عز وجل فإنه يوجب ضيق الصدر وعدم اتساعه السبب الثاني الحرص على النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فعليك أن تتحرى هذا النور لأن تأخذ به نور القرآن ونور السنة نور الإيمان هذا النور لا بد أن تتحراه فإذا قذف في قلبك وجدت من شرح الصدر ما لا تتوقع لأن الله عز وجل إذا شرح الصدر فقد قذف في قلب العبد النور السبب الثالث من الأسباب التي يتحقق بها شرح الصدر العلم العلم يوسع الصدر ويشرحه ويفسحه ويبسطه فليس حتى يكون ذلك البيت هو أوسع بيت في الدنيا بما اتسعى من العلم والمقصود بالعلم العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم علم القرآن والسنة هذا هو العلم الذي من أخذه اتسع صدره وانشرح فعليك بهذا العلم العلم الشرعي فإنك لن تجد راحة ولا سعادة ولا شرح صدر مثل ما تجد في العلم الشرعي ومجالس العلم هي المجالس التي يكون فيها التغذية التغذية النافعة للروح والقلب تذكير بالله عز وجل تذكير بنعم الله تذكير بأيام الله سبحانه وتعالى كل هذه توجب من شرح الصدر ما لا يحصى بينما تجد الجهل بدين الله عز وجل يسبب من الضيق شيئا عجيبا كلما ازداد الشخص جهلا ازداد ضيقا فحياته كلها مليئة بالضيق وهو لا يدري بأن ذلك بسبب الجهل بشرع الله سبحانه وتعالى ودينه فإذا أردت أن تكون أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا وأحسنهم خلقا وأطيبهم سعادة وراحة فعليك بالعلم النافع ومن هذه الأسباب من أسباب شرح الصدر الإنابة الإنابة إلى الله عز وجل ومحبته والإقبال عليه والتنعم بعبادته سبحانه وتعالى فلا شيء أيضا أشرح للصدر من هذا كله حتى إن بعض أهل العلم كان يقول أو بعض الصالحين كان بعض الصالحين يقول إن كنت في الجنة في مثل هذا فإنني إذن في عيش طيب. افتح افتح افتح. ومن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى شرح الصدر دوام ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل تطرد به الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن فداوم على ذكر الله عز وجل تجد راحة لكنك إذا أكثرت من ذكر الناس فإنك تجد ضيقا في صدرك لأنك غافل عن ذكر الله عز وجل عن مادة الحياة حياة القلب مادة حياة القلب ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى فداوم على ذلك وسترى من شرح الصدر تأثيرا عجيبا بخلاف الغفلة عن ذكر الله عز وجل فإنك إذا غفلت عن ذكر الله وجدت ضيقا في صدرك ولو بحثت عن السبب لوجدت لو أن من أسباب ذلك الضيق هو الغفلة عن الذكر أيضا من أسباب شرح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه وغير ذلك فهذه أنواع كثيرة في الإحسان إذا أحسنت إلى الناس تجد أن قلبك يستريح ويطمئن وصدرك ينشرح وذلك لأنك قدمت ذلك المعروف الذي كسبت منه الخير وشرح الصدر وقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما ورد في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثلي رجلين عليهما جنتان من حديد فكان المتصدق كلما هم بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثوبه ويعفى أثره بخلاف ذلك البخيل فإنه كلما أراد أن يتصدق لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع لذلك إذن أنت كلما كنت كريما محسنا إلى الناس بمالك بجاهك بمنصبك كلما كان النفع أعظم وشرح الصدر أكبر ومن أسباب شرح الصدر الشجاعة وهذه يجدها الشجعان فالشجاع يعد منشرح الصدر مطمئن القلب الشجاع يظل منشرح الصدر متسع القلب بخلاف الجبان فإنه من أضيق الناس صدرا فلا, في فلا يوجد في قلبه فرح ولا سرور إلا وهو منغص بسبب جبنه بسبب جبنه فإذا أراد الشخص أن يأخذ اللذة في شرح الصدر والنعيم الطيب في ذلك فعليه أن يتحلى بالشجاعة الأمر الذي يليه مما ذكر في أسباب شرح الصدر إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة القلب أحيانا تترسب عليه صفات ذميمة لا بد أن يخرجها صاحب الصدر المنشرح وإلا فلن ينشرح صدره بل يضيق ومن هذه الأمراض الحسد أو الحقد أو الكراهية المذمومة أو الكبر أو غير ذلك هذه توجب من الضيق بحسب ما وجد في القلب والصدر فإذا أراد المسلم أن يتخلص من الضيق في الصدر فلينقي قلبه من هذه الصفات المذمومة أما إذا بكيت على حالها في القلب فإن ذلك الصدر يضيق ولا يتسع ومن هذه الأسباب التي ذكرت في شرح الصدر ترك فضول النظر والكلام والمخالطة والأكل والنوم كل هذه الفضول الفضوليات تسبب ضيقا في الصدر وجرب تجد أنت إذا أكثرت من النوم وجدت ضيقا في صدرك وإذا أكثرت من الطعام والشراب وجدت ضيقا وإذا أكثرت من مخالطة الناس في باطل وفي لهو ولعب وهكذا وجدت ضيقا في صدرك وإذا أكثرت من النظر هنا وهناك فيما حرم الله عز وجل عليك تجد بعد ذلك النظر من الضيق ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ولو راجعت نفسك وحاسبتها لوجدت لو أنها هي السبب في ضيق الصدر فإذا أردت أن ينشرح صدرك وأن يطمئن قلبك ويتسع للخير فترك الزائد من النظر ومن المخالطة ومن الأكل ومن النوم وغير ذلك تجد بإذن الله عز وجل انشراحا عجيبا في الصدر هذه أسباب عظيمة من أخذ بها حضي بشرح الصدر ونال الطمأنينة في القلب نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك هنا وبارك الله فيكم